ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسياتيه اجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا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 بَلْ ظَنَنْتُمْ أَن لَّن الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا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 يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا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 ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا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 هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّةِ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَأُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةِ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا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 وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن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 أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليرهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشد داء على الكفار رحماء بينهم, رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِمَاهُمْ فِي وَجْوهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَأهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَوَلَرْ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 يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاروه ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم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 فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قوما بِجَهَالَةٍ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وَاعْلَمُوا ان فيكم رسول الله لو يُطِيعُكُمْ في كثير من الْأَمْرِ لعنتم ولكن الله حب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 يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نسا وام نساء من نساء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 قل أَتُعَلِّمُونَ الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أَنْ أَسْلَمُوا قل لا تمنوا علي إِسْلَامَكُمْ بل الله يمن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 قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيغٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها القينا فيها رواسي وانبتنا فيها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 فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقعة لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج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 وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَّقَدْ كُنتَ فِي رَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَ فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ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 واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصَّيْحَةَ بالحق ذلك يوم الخروج إِنَّا نحن نحيي ونميت وَإِلَيْنَا المصير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 بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يقفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على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 مثلما انكم تنطقون هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون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 فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم الثلاثاء وهو اليوم الثامن والعشرون من شهر رمضان المبارك سنة ألف وثلاثمائة وإحدى وتسعين هجرية وهو اليوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني سنة ألف وتسعمائة وإحدى وسبعين